بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن ولاه بعد قبل البدء أشكر الإخوة القائمين سواء هنا أو المتعاونين يعني في المبر عندنا على هذا الترتيب وإتاحة هذه الفرصة أن نلتقي بإخوان لنا في هذه البلاد وعلى نشكرهم على حسن الترتيب وعلى حسن الاهتمام بهذه المصنفات وهذه الكتب وبطلبة العلم ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم إلى المزيد من فضله وتوفيقه سبحانه وتعالى